قال له, آه قال له يا ابن دي بتزكي يا حبيبي دي فلوسك وعيالك أولى بيها أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول يا مزكي حالك يبكي والمثل التاني اللي بيقول اللي يصهب عليك كيف يعني يا حبيب قلبي ده اللي بيزكي ده حاله يبكي كأنه عايز يقول إن اللي بيزكي ده حاله مدعاه لإن الناس تشوفه تبكي لإنه مسكين بيزكي بيطلع زكاة ماله يعني بيفقت فلوسه مين اللي قال كده؟ دي دي نفس الدعوة التي دعاها إبليس قال جل وعلا الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعادكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم الصواب إن الإنسان اللي بيخرج زكاة ماله ده من أسعد الناس لإن ربنا هيكرمه وهيعوضه وهيذكي نفسه ويطهر ماله وينق ماله ويبرك له في فلوسه وفي ولاده وفي كل حاجة ويجي يوم القيامة يلاقي نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى فرج كربات ناس كتير من الفقراء وربنا يفرج عنه ويأتي يوم القيامة في ظل صدقته كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم واحد ماشي مع صاحبه فلقى راجل أعمى واقف على جنب فرحمة طلع عشر جنيه ورحمة دهاله فبقل له عشر جنيه ليه يا ابني هو انت مسمعتش المثل اللي بيقول لو شفت لعمة كل عشاها هو انت أرحم من اللعما طبعا الكلام ده كلام ما ينفعش يتقالي حبيب قلبي ليه لأن الأصل ان دي دعوة غير أخلاقية لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر إن احنا لما انفرق كروبات المسلمين ربنا بيفرق كروباتنا يوم الايامة قال صلى الله عليه وسلم من فرج عم مسلم كربة من كرب الدنيا فرج أو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا الاخيرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا الاخيرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وبعدين خب بالك من حاجة إذا كان النبي عليه السلام أخبر بأن انت إذا دللت الرجل الأعمى اللي فقد بصره لو دلته على الطريق فلك بها صدقة فما ظنك لما تعطيه طعام أو شراب أو كسوة أو مال ده إحنا محتاجين إحنا لتآلف وبعدين دي فيها اتهام لربنا سبحانه وتعالى بأن ربنا لما أخذ بصر الرجل ده كان بيتعامل معه بمنتهى القصوى لأنه بيقول لو شفت لعمة كل عشانه هو أنت أرحم من اللعمة هو ربنا لما أخذ بصره كانت دي قصه من ربنا حاشا لله دي كانت رحمة من ربنا سبحانه وتعالى قلت لكم قبل كده أي ابتلاء في الدنيا عمله لها وجهين وجه المحنة ووجه المنحة وجه المحنة هنا أنه فقط بصره لكن وجه المنحة إني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله حبيبته يعني عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة يبقى بدلا ما تقول لو شفت لعم كل عشاء بالعكس بدلا ما تكل عشاء قدم له انت العشاء بدلا ما تمنع عنه المال قدم له انت المال بدلا ما تبخل عليه اكريمه أحيانا واحد يروح يشتغل في الشركة فلما يشتغل في الشركة فمدير الشركة يقوله أنا عايزك تعمل كذا أو مثلا واحد في منصب معين وواحد أعلى منه في المنصب يقول له أنا عايزك تعمل كذا ولازم تنفذ الموضوع ده في خلال 24 ساعة والموضوع اللي طلبه منه أمر فيه معصية ربنا وفي فيه مخالفة الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فبيضطر ان هو يعملها فلما صاحبه يسأله انت عملت كده ليه الرجل ده بيقول لك حدا غلط يقول له ما علشش ما انت عارف أنا عبد لمأمور و دي غلط وتحت تحت كلمة أنا عبد المأمور يا ما مخالفات ويا من انتهكت حرمات ويا ما نست أزت ويا ما حصل مشاكل ويا ما حصل سرقات ونصب ورشاوة كل ده تحت بند أنا عبد المأمور أخويا وحبيبي أنت والمأمور عبيد لله ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في يوم من الأيام كما في الصحيحين حبيبنا نصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر رجلنا على سرية وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله خارجين مع الأمير بحصل حصل خلاف بين الصحابة وبين الأمير اللي معهم ده كان صحابي برضه فحصل خلاف ما بينهم فرح منادي عليهم وقال لهم نارا ولعوا نار فقالوا طيب رحوا مولعين النار قال ألقوا بأنفسكم في النار فجم يرموا نفسهم في النار فجي من الصحابة قال لهم لا استنوا يعني انتظروا حتى إذا عدنا إلى النبي فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا وإلا فلا نفعل دحنا فررنا إلى رسول الله من النار فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة إنما طاعت في المعروف فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى أحيانا واحد بيقول لك تاني ايه رأيك انا معي فلوس وعايز اخش مشروع اخش هنا مشروع يقول له اعمل المشروع الفلاني دخل الراجل في المشروع الفلاني، فلما دخل في المشروع الفلاني خسر فلوسه كلها صاحبه راح يتطمن عليه ها عملت ايه قال له كسبنا صلاة النبي كل الفلوس راحت، وكأنه عايز يقول ان اللي بيصلى على النبي ده مش كسبان ده خسران على طول الخط هو مش قصده كده بس هو اللفظ نفسه بيوهم بكده كأنه عايز يقول له خسرت الفلوس كسبنا صلاة النبي يعني كإني اللي على النبي ما هوش كسبان مع إني اللي على النبي كسبان على طول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما النبي بيقول من صلى عليه عشر حين أصبح وعشر حين يمس أدركته شفاعته يوم القيامة النبي بيقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات وغفر له عشر خطيئة ورفعه في الجنة عشر درجات أبيب لكعب بيقول للنبي إني أذكر الله او إني أصلى عليك يا رسول الله في ساعة من الليل فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال له الربع قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك فهو خير لك الثلث النصف في الآخر قال له إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله قال إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك يقول صلى الله عليه وسلم من خصم من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليا وقال صلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله أحيانا واحد بيكلم مع واحد وهو بيدردش معاه بيقول له بس الموضوع ده ما كانش ينفع يكون كده يعني يعني انت مثلا داخل تذاكر أو داخل امتحان وبعدين صاحبك بيقول لك انت, انت هتذاكر فتقول له اه هذاكر وإلا لو ما ذاكرتش مش هنجح ده حتى ربنا عرفوه بالعقل ما دمت انا مش مذاكر يبقى مش هنجح ولو ذاكرت هنجح حيث صح المعلومة الصغيرة دي حتة ربنا عرفوه بالعقل احنا لا ننكر قيمة وقدر العقل العقل قدر عالي جدا جدا لكن العقل يا جماعة لابد لهم انتزكية الوحي وإلا لو العقل اشتغل لوحده بدون نور الوحي فالعقل هيضل وإحنا شفنا عقل القدماء المصريين الفرعنة عقلهم قادهم أنهم يعبدوا الشمس من دون الله والعقل الهندي قادوا أنه يعبد البقر من دون الله والعقل الياباني قادوا إن هو يعبد تمثال بوزة من دون الله سبحانه وتعالى أما العقل لما زكي بالشرع عبد ربنا ومحمد ربنا وفكر في آلاء ونعم ربنا سبحانه وتعالى فالصواب ان ربنا عرفوه بالعقل وبالشرع مش بالعقل بس الوحده واحد ماشي فلا اخناقه فالناس عم يدخلوا مع بعض بيهديهم يا جماعة ما يصحش مش عايزين يهدوا يا جماعة مش كده مش عايزين يهدوا فقال طب خلص بقى دام المشكلة انتم مش عايزين تخلصوها انا هجيب رجالتي وخش واتخانق معاكو بقى وكل اللي النبي يصلي عليهم معنى كل اللي ليه نبي يصلي عليه ودي مشهور قوي منتشر قوي بين الناس خصوصا في البشاكل والخناقات كل اللي ليه نبي يصلي عليه معناها ان مش كل واحد ملزم انه يؤمن بكل الانبياء لا ده كل واحد يختار النبي اللي على مزاجه ويصلي عليه مع ان احنا امرنا ان احنا نؤمن بكل الانبياء قال جل وعلا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله اللي يؤمن بكل الأنبياء خذوا بالكم ويكفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء الدليل على محمد اسمع الدليل عبد المصلح على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله الله هي عاد ديت مش قوموا سيدنا هود اه اما ليه ربنا قال له وعصوا رسوله عصوا مين رسول واحد قال لكم لما عصوا رسول واحد فقد عصوا جميع الرسل لان كل الرسل جاءت بالتوحيد وجاءت بعبادة الله وبالاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى واحد واقف مع صاحبه فبيحبه جدا وبيقول له انت اغلى واحد في حياتي انا معرفش عيش من غيرك تعرف يا اخي ده ربنا فوق وانت تحت واحدة أعلى معجزها فهيقول له ربنا يخليك لي يا أبو يا يمستتني ومهنيني وموريني لهنا كله لانت عارف انت من غلوتك ده ربنا فوق وانت تحت حقيقة الكلمة غلط لان فيها شيء من تسوية الخالق بالمخلوق وربنا قال ليس كما شيء وهو السميع البصير وقال جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وإنما نقول أنا بحبك وقدرك على عندي لكن ما قلش ربنا فوق وانت تحت لا ربنا الله سبحانه وتعالى هو رب الكون وانت حبيبي وبحبك لله وفي الله واحد راح يسأل عالم من علماء الدين سؤال والسؤال محرق جدا فدخل على العالم فبيقول له معلش عم الشيخ عايزة صنعيك سؤال ولا حياءة في الدين لا غلط الدين كله حياء اسلامنا كله حياء انما الصحن يقول ايه يقول له عايزة اسألك سؤال ولا حرج في الدين ما يقولش ولا حياءة في الدين اخر حاجة قبل ما يختم الحلقة فأجى له سريعة واحد أصيب بمضيفة فزعلان ومدعي وعمل بيولي رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه غلط أسأل ربنا رد القضاء إيه المشكلة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وكان يقول الدعاء يرد القضاء وكان يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء فبدل ربنا يا رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه قل يا رب اسرف عن المرض اسرف عن الفقر اسرف عن الدين واسأل ربنا رد القضاء ربنا اجفعنا عليكم على الخير الوقت بيجري معكم في سرعة معادنا بكرة مع الجزء الثالث من صراع مع الأمثال صلى على حبيبك اللهم صلى وسلم وزيد وزيد وبارك على حبيبنا محمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى رسول وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين في دين العمرين. You Sarail apuja, ja minä